you وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها, وبارك فيها وقدر فيها اقواتا في أ اربع قال لها و ل ل أ ر ض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات فتقدير العزيز العليم فقضاهن سبع سماوات في يومين و أ و ح ى في كل سماوات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 you、oh. I'm、yeah. you、uh -huh. و ََ أ م َّ ا َ س و ع ه ا ف َ ا ب ل س ي للعلوم ْ ا ل ا س ل َ م ي ه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 The وهو خلقكم أ و ل مره واليه ترجعون حتى 「今日は私の ت ز و ن قال الذين كفروا ربنا ارنا الذين أ ض ل ن ا من الجن و ا ل إ ن س نجعلهما تحت أ ق د ا م صلوا <تصفيق> عليه لفضيله ح ن ا ب ل س ومن احسن قولك واسجدوا لله الذي خلقون ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يتبعون ل و ض ي ل ه الدكتور محمد ا ل ن ا ب ل س ي Thank y o ل ف ر و ا ب ا ل ذ ك ر ل م ا ج ا ء ن ا ح ك ي م حميد م ا ي ق ا ل لك إ ل ا ما قد ق ي للعلوم ق ل ك إن ربك ل ذ و م ف ي ه r a you. شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ومن موسوعه ا ل ي د من ع م ل ص ا ل ح م ا ل ف س ل و م ن أ ي ه لا <تصفيق> يسامن ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده لنا الحسنى فلننبئن الذين كفروا و َ إ ِ ذ َ ا أ َ ن ع م ن ا على ا ل ِ ن س َ ا ن ِ أ َ اعرض ََ وناى ََ بجانبه َِِ و َ إ ِ ذ َ ا مسه ََُّ شر فذو دو دعاء عليم قل أ ر أ ي ت م ان كان من عند الله ثم ك ف ر ثم كفرت به من أ ض ل ممن هو في شقاق بعيد لهم حتى يتبين لهم أ ن ه الحق اولم يكف ي بربك انه Thank、mm -hmm. you.